واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإنت ظُنُّكَ لَمِنَ الكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَحْلِمْ بِمَا تَعْمَلُونَ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 رَبك لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيم وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ فِيهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَنظُرْ لَهُمْ آيَةً إِنْ يَحْلَمُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَحْجَبِيّ فَقَرَأَهُ وَعَادِيَهُم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَالِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُ بَغْتَةً وهو هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متحناهم سنين ثم جاءهم ما